لقد انتهينا من الجزء الثامن عشر ونبدأ في الجزء الثاسع عشر القاري الشيخ عبد الحميد بيلقين من قرية الفرفرية الطنوز هطاي قرآن قيان عبد الحميد بيلقين أربع شكوين دن الطنوز هطاي Auzu billahi minash shaytanir recim Bismillahirrahmanirrahim Tinsi nim Tilka كتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا إِنَّ شَأْنُ نَزِّلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ أَحْيَخْ آيَةً, آية أعناقهم لها خاضعين وما ياتين من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسياتهم Amma <gülüyor> o <gülüyor> <gülüyor> Kamabat mafia, kamabat mafia, min inna fi لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى ألا يتقوا فأخاف أن ولهم علي ذنب فأخاف أن Kala falla velti en firun Ve namazda dinlediğimiz dua, وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ لَتِيهِ فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ Söyledi. "Söyledi. "Söyledi. "Söyledi. "Söyledi. "Söyledi. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فِي فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ دونكم فورا بلرا فهو ربي, ربي حكم وجعلني من وَتِلْكَ نِعْمَتٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ يَا أُمَّتِ beyne huma in kuntumukinin الشرق والمغارب وما بينهما إن كنتم تعاقلون لا نلاقينت اخذت ايلا قَالَ أَلَا وَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ بِدِينٍ قَالَ فأنت بِهِ fa alqāṣṣahu ray idha جاميعا سحرته al lanan tabiu s har dain Sapırdı. <Sessizlik> "Kanalı Sana, "Evet. Ve فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعونه الناس فألقى موسى صاه فإذا هي تلقف ما يفكون فألقي السحرة ساجدين "KALU, Aman Nabi Rabbı Alamin, Rabbı لأن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا أقطع عن أيديكم وارجلكم من خلاف من خلافه ولا أصلب أنكم أجمعين. Altyazı AN ASRI BI FA İnna hu le'ilashir divatun وَإِنَّا لَجَمِيعٌ وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثنا بني إسرائيل فأتبع فَلَمَّا <تصفيق> تَرَى اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالتودي العظيم وأزلفنا ثم مراخرين واذلم ثم مما اخريين موسى وا من الآخرين إن في <تصفيق> ذ. فَنَظَلْ فَنَظَلُ قال هل إِذَا Söyledi: "Kesinlikle sizinle konuşacaklar mı? الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن ينفر لي خطيئة يوم الدين والذي أطمع أن ينفر لي خطيئتي خطيئتي يوم الدين بهب لي حكما وأنحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخر Banjalni miu waratati ve la دلي واوذ ليفات جنة للمتقين وبرزات الجحيم وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يرون فاكم بكب فيهم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون la fi dalimubin yadnu sa'ikum bi rabbil alamin فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا فَنَكُونَ فنكون من المؤمنين إن في ذلك لا إكْفَارٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كذبت قوم نوح نلمرسلين كذبت قوم نوح نلمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح Alla te Sualukum aleyhim in alamin. Allah. طَيَعُونَ <تصفيق> قَالُوا نُؤْمِنُ لَكَ قَالُوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون واتبعك الأرذلون صدق الله